فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون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 قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون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 قد نعلم إنه لا يحزنك الذين يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بأيات الله يجحدون ولقد كذبت رسول من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأودوا حتى أتىهم نصرنا.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 ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ قُلْ إِنِّي نُهيتُ أَن أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قُل لَّا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَد ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ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 ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمّا ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى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 قل است عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره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 كَلَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حِيرَانَ لَهُ أَصْحَابُهُ يَدْعُونَ لَهُ أَصْحَابُهُ يَدْعُونَهُ إلَى الْهُدَاءْ ثِنَا قُلْ إِنَّهُ دَالَ اللَّهِ وَالْهُدَاءِ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَقِيمُ الصَّلَاةَ وَالْتَقُوُّ وَهُوَ الَّذِي إليه تُحْشَرُونَ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 وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قبل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 أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكمة والنبوة، فأي يكفر بها هؤلاء؟ فأي يكفر بها هؤلاء؟ فقد وكنا بها قوم ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله، فبهدهم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 اليوم تُجَزَّون عذاباً بِمَا كُنْتُم تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ وَلَقَدْ جَئْتُمُ نَفْرَاداً كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ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 وجنات من أعناب وزيتون والرمان مشت به وغير متشابه انظروا إلى تمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون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 ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وتكلمهم الموت وحشرنا عليهم وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله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 وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله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 ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء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 ما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إيشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشاءكم كما أنشاءكم من درية قوم آخرين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 وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من شاء بزعمهم لا يطعمها إلا من شاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه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 والنخل والذرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من تمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين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 ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذ ذكرين حرم أم الأنفيين أم اجتملت عليه أرحام الأنفيين أم كنتم شهداء إذ وصطاكم الله بهذا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 وعلى الذين هادوا حرمنا كل الذي ظهر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو, الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوا فقل ربكم ذو رحمة واسعة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 فلا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصفاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده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 فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله بلكم وصلكم به لعلكم تتقون ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهو دو ورحمة وهو دو ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزل له مباركون فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن وَإِن وإن كنا عن دراستهم لغافلين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 قل إنني هدى ربي إلى صراط مستقيم دين قيما ملت إبراهيم حنيفه وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله لله رب العالمين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 وهو الذي جعلكم خلاء فالأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم.